أنا من ضيع في الأوهام عمره. <تصفيق> اشتغلت في المزيكا وبموت فيها، وسعيد إن أنا ضاعت فيها، وعظياء للسرفيا. تسمح تمجي على أقوالك؟ بليخ حمدي <تصفيق> سعيد زمن. عهد زمن، ظهرة أسبوعية، آداد وتقديم آمال العند، الموسيقار بليغ حمدي العائد إلى مسقط رأسه الفني القاهرة. عايزة اسألك ايه الجديد في الأغنية الفردية باعتبار انه كثرت الاراء حول انه الأغنية الفردية المفروض انه دورها انتهى او حينتهي او بيحتضر وإنه قان الأوان للمسرح الغنائي الجديد في الأغنية الفردية اللي أنت بتعمل فيها رغم أنك ليك أكتر من تجربة في المسرح الغنائي الجديد فيها إيه؟ أصلا المسرح يعني هو بداية بتحصل عملية خلط بين المسرح الغنائي والأغنية الفردية ده شيء وده شيء بمعنى؟ بمعنى أنه موجود ممكن الاثنين يكونوا متواجدين بشكل عظيم جدا مش معنى انتهاء حاجة مروحة أن حاجة بديلة بداله يعني ال... الشيء الطبيعي أنه ماسا يبقى بدال مصرح غنية ده موجود وده موجود وده موجود في العالم كله يعني اه. المغنيين موجودين والسطونات موجودة وال... والمواسم اللي بيقدموها على المصارح في أوروبا موجودة و... وكل شيء وده ما بنحشينه جنبه المصرح موجود حكاية أن دور الأغنية الفردية انتهى. أيها مسألة ما, أسألة ما يعني اللي بيتكلموا فيها إذا كان الكلام فيها يعني بالطريقة دي الحقيقة أنا ما سمعتش. نعم إذا كان الحديث فيها بالطريقة دي فابحثي الحديث غير مدروس يعني أو مفهوم غير مفهوم يعني. لأن أولاً طول ما القرآن بيتله طول ما الغناء الكلاسيكي موجود. لأن هو القراءات في القرآن والتجويد فيها نوع من الغنائيات الأساسية. في الغناء العربي يعني اللي بتعتمد على الصوت الفردي السوت ومش المجالية الصوت الفردي والنغم والنغم والخروج من النغم والدخول للنغم يعني م. فطول ما القرآن بيتقال وبيتلق فالغناء الفردي الكلاسيكي كمان موجود وصلت ظل موجود إنما هو المسألة كلها في الأول وفي الآخر نوعية الأعمال اللي بتقدم هو ده اللي كنت هاسألك عليه بس بليغ أنا كيف يتأتى التطوير في الأغنية الم الفردية؟ بعتبر إنه عايزين جديد فيها التطوير يتأتى هو هو كله نبع من من الناس اللي بيشتغلوها يعني م. إذا استطاعوا إنهم يقدموا جديد ف فناس هتتقبله بشكل عظيم واعتعبه بشكل عظيم طب يعني. أنت واحد من المسؤولين عن قدر الأغنية الفردية؟ حسألك الجديد عندك إيه حاول لوضع غنائيتنا م. في شكل ممكن يفهم مش برسم محليا عربيا م. يفهم على مستوى العالم للوصول إلى العالمية م. من في رأي أنا يعني بتكون من منتهى المحلية أيوة يعني يعني في نظرية بتقول إنه الإغراق في, في المحلية, المحلية هو جسر طبط الوصول طبط إلى العالمية, العالمية. هو ده القاعدة الأساسية اللي أنا بعمل منها شغل, شغل جديد دا المنطلق منطلق بتاعي مم. وأتمنى أننا أحقق دا في سنة 81 آه طيب آه آه وقف بس صغيرة أسمعك صوت الموسيقار موسيقار الجيلين محمد عبد الوهاب اللي بيتفق مع رأيك فيما يختص بالأغنية الفردية لأنه قال لي ال ال الأغنية ال ال الفردية ممكن يخش فيها ضوء جديد وتبقى حاجة جديدة لأن الشخصية دا ربيش له أغاني فردية ونفس الروايات اللي هو عملها وأي رواية في العالم ساعة ما بيخرج منها حاجة للناس بتخرج الحاجة الفردية ممكن أنا مش معاه في الرأي ده يعني ممكن غنوة من مجمية يعني, يعني أنا أذكر مثلا مش في المصرح في الإزاعة من سنوات عملت غنوة مجمية اسمها آية ليلي عملت العكس خدوها مغنيين فرديين يعني رشج غنيها بعد كده الواحده رغم ان انا مسجلها بمجميع والناس غنتها في الشارع <مم> فيعني عموما هم بيخرجوا اللي بيتغني العمل الحلو في الاخر نوصل ان الناس بتغني الشيء اللي بيوصل لها اذا متختلف مع عبد الوهاب في الجزئية لا في انه ممكن يحفظوا لحن فردي من المسرحية وممكن يغنوا لحن مجميع يعني يحفظوه من مجاميع م. مدام جبنا سيرة الأساس محمد عبدالوهاب بردو نقفها فبعتبر ان احنا بنتعرض للمسرح الغنائي وابو المسرح الغنائي في مصر كان سيد درويش أول ده يعني ده. آخر مرحلة من مراحل المسرح الغنائي لتوقف برحيله ويمكن حتى عندك محاولة وغيرك عنده محاولة لكن بردو ما نقدرش نقول انه المسرح مستمر. الغنائي مؤكد اه انه استمر هو قال لي يعني سيد درويش ما نحتش الأغاني الجماعية كده نحتنوا وعملها ظروفه خلته يقول غصبا عنه دراجل طلع ملحن طلع بعد حرب دروس فضيعة أهلكت العالم وكل حرب على طول بعدها بتبتدي الفنون بتبقى فنون غالبا خفيفة واستعراضية، فخرجوا من حرب بتاعت سنة أربعتاشر سنة تسعتاشر ابتداء ال ال الفنون وفنون المسرح الاستعراضي تنتشر إلى الناس خرجة من أحزان ومن آلام ومن فقدان أحباء وأعزاء وأقارب إلى آخره. فبقى كان في, الـ في, الـ في البلد كان فيه ثلاث مسارح استعراضية تبقى سيد درويش عمل مسارح دي عمل على حساب ومسنة بيقى يعني سيد درويش صدفة ما هو مفروض المسرح الغنائي موجود بدون تكروت بدون... على قتل بدون... واحد اه يعني مسرح الغنائي بالطبيعة مفروض يكون موجود في كل بلد لأنه هو الصورة او المراية العكسة لكل ظروف مجتمع اقتصاديا وسياسيا وفكريا م -م. فالمسرح باسم مسرح يعني بشكل ب باسم المسرح يعني ما نقول كلمة مسرح من المسرح موجود ومفروض أنه يبقى موجود بشكل مستمر <تصفيق> إنما ما نقدرش نقول إن, إن السادة داروش محركش ما ما ما, ما, ما أوجدش شيء اسمه مسرح غنائي يعني مش مسرح يعني عملته الصدفة هنا ما عرفش صعبة كل الأشياء تبقى صدفة يعني. سيد درويش لا شك إنه مرحلته كانت مرحلة ولم لأن أولًا يعني احتكاكه بالفكر التقدمي في مصر في هذه الفترة وبديع خيري وعبد الرحمن صدقي وكل الناس العظماء دول كتبوا للمسرح بشكل عظيم المسرح صدر مع مع سيد درويش و... وكان فيه بريان فوزي وكان فيه م. ناس كتير بيشتغل في المسرح إنما ده ما يمنعشي انه هو كان العلامة الهمة في مع فترة التحول من المرحلة التراجم الى مرحلة المصري. المصرية مم. برضو في الجزئية دي اذا سيد درويش مش صدفة لا مش صدفة في الجزئية دي برضو حقولك انه الموسيقار عبدالوهاب قال لي عن سيد درويش اكد اقول على انه يعني ماهوش مصر مية مية يعني مصر مخلوط بحاجة تانية ايه الحاجة التانية دي هو اللي خدها؟ اللي اكتسبها من سكندريه اكتسب ال ال ال الاحساس ال ال الإحساس الآخر اللي هو بقى ال الضوء الجديد اللي بيخش في الفنان ال, ال الجماعه الأروام الجماعه الأطرات الجماعه الأرمن المشاعر في كل دول كان طلعين المشاعر كان يروح يسمع أوبرا وحاجات زايد وبدها فاختل هو عنده استعداد فما جاء حتى لحن الضور لحنوا بهذا اللون لا, لا مصرية طبعا يعني اصلي العالم وبتذوق العالم واهضم العالم سواء اذا كان, كان بيشوف في هو كان المسرح فكون النساء الدرويش إن من خلال الرؤية الداخلية فيه قدر يعي بشكل عميق معنى المسرح من خلال سمع للمسرح في العالم <تصفيق> وده كله دخل جواه <تصفيق> وانصهر <آه وانصار> جواه <تصفيق> وعمل مسرح مصري ده مش معناه انه, إنه متأسر انه مش انه الحنو مش مصرية يعني هو كان نوع من الامتساس للموسيقى الايطالية شيء طبيعي في العالم العالمية. شيء طبيعي يعني م. مدرسة الايطالية في الفترة دي اثرت على اوروبا كلها الى يعني فضلت سنوات طويلة مأثرة على اوروبا كلها الغاتة ما جي فاجنر عمل مصرح الالماني يعني وإنما رغم هذا كانوا مؤلفين طالينا بيدعوهم الأباطرة بتوع الـ الـ النمسا ويقعدون عندهم عشان يعملوا مسرح في ألمانيا فإذا كان كده يبقى ما فيش حد عامل حاجة يعني مم. لا فاجنر عامل حاجة ولا فيردي عامل حاجة ولا لأنه كل العالم بيحس بعض ويعيش بعض وبعدين بيعمل اللي هو نابع من داخله مم. يعني هئزا هو كان نوع من الاقترار لما امتسه ولكنه مصري مية في المية ما فيش أي لا لا لا. يعني نغمة دخيلة أو جملة لا لا. دخيلة زي ما قال لا لا. طب بالنسبة برضو للمسرح لك المسرح الغنائي بقى إلى أين باعتبر أنه توقف استمراريته ما بعد رحيل سيد درويش هو مع رصد برضو محاولتك ومحاولة زميل آخر ليك هو الأستاذ محمد سلطان عظيم هو المسرح مشكلته يعني زمان كانت تعدد الفرق المسرحية مهم <تصفيق> و ايمان اه... الفرق دي بان الغنائيات لها دور كبير ف فالاوبرات اتعملت اكتر من الفترة اللي فيها فترتنا كانت المسرح مسؤول عنه الدوله ما ما اعتقدش انها شجعت المسرح الغنائي بشكل, بشكل عظيم يعني لان المسرح الغنائي النهارده امكانياته ضخمه طبعاً أما بيبقى عمل ناجح بمهما كان بيسد تكاليف إنما هو المصرح الغنائي ماهوش الربح المادي نهائي أكثر إنما هو ربح عدبي لا هو هو هو, هو عرفة, عرفة زي ما تاخدي بالكاميرا صورة بتفضل سبتة محفوظة عندك لسنين طويلة بتعبر عن مراحل معينة يعني نوع من الأرشفة أرشفة الفان لا, لا لا شافة إذا تواجدت نصايح بعتقد هتتوجد نهضة موسيقية عظيمة لأن المكان شيء هام جدا أوه. الإمكانيات البشرية موجودة المحاولات لازم تكون مستمرة مدام في مسرح والنجاح والفشل لازم يكون مستمرين مع جنب بعض ولكنها محاولة على أي محاولات حال محاولات مستمرة على الأقل طب يعني إذا البناء المعماري لمسرح ممكن يستقطب مرة تانية بحقيق. ناس إنهم يشتغلون في المسرح الغنائي وتحصل تفرع مرة تانية طبعا بمناسبة البناء المعماري تسمح لي أعرض عليك رأي مفكرنا الكبير توفي الحكيم اللي قال على موسيقانا العربية كلها برمتها إنها موسيقى التعبيرية يقول لك أول الموسيقى هتبقى تعبيرية تعبيرية بالأدوات دي ما يمكنش حاولوا إنهم يعملوا شوية ما, ما عرفش إيه دخلوا ويدخلوا ما عرفش إيه مش دي الله. مش دي إنك تدخلي آلات جديدة المهمة كلها إن المزيكة كلها تبقى تركيبية عملية التركيب ده البناء تبقى معبد يعني ابني لي جامع دلوقتي الجامع ده مش بنايه عماره عماره فيها مدنه وفيها ابه وفيها ام وفيها, وفيها, وفيها زخارف فالمزيكا لازم تكون عايزه تعبيريه تعبري كده ثم ايه اللي هتعبروا بيه اذا كنتوا هتعبروا على قصه مغنى حب وغرام بس خلاص إنما المزيكة الأوروبية بتعملش غرام وحب بس المزيكا الجد التانية ده فيها تعبيرات كبيرة قوي دي بتخش التفكير بتخش في حاجات فلسفية الله فإذا إزاي دي فلسفية إزاي دي تعرفش حتى تعبر عن أشياء غير الليل يعني تعبير بالنهار ما تنفحش ليه بقى أنت بتشوفي وتنبيلات الدعاية بتاعة الصحة مثل. يقولك طعاموا نفسكم ومعرفش إيه فبيحطهم لما يحطوا مزيكا مثلا كلاسيكية بتاع على في الشوارع الصبح عشان بتمشي وبقى الساعة بكونوا يعمل نحطت الشيسطوانة يعني مصرية ليه يجيبوا لي كل مكانسيين ويقولك واللي حابك مش عارف ايه ده بصت ليه الله دي مزيكة ما تمشيش مع ايه ما تمشيش الله فدي تنفع بالليل فدي موسيقى ليل ودي موسيقه نهار موسيقه النهار, النهار بسكهين فاذا السؤال هل تريد من موسيقتك العربية او الشرقية انها تكون معبرة عن موضوعات مو مما هي بتعبر عنه النهاردة ولا كده كويس ان قلت كده كويس خلاص انا فيها حلوه وعال قوي يعني انا ما ب... ما, ب... ما بدينش الموسيقى انا لا ادين هذه الموسيقى اذا كانت انا اغراضي الحب والحاجات اللطيفة بالليل وهتبقى كويسه واجيب اصايد وعملها زي ما كنت بحاجه لطيفة جدا بس ما تطلبوش مننا حاجه غير دي ابدا ها خلاص مش تعجبك كده اهلك وسهل لكن ما تقولوش بقى إن إحنا عايزين إنها تعبر عن إيه وإيه تعبر عن إيه وإيه بالطريقة ده أعتقد إنه مش هتعرف يتعبري بالطريقة دي مش عارف يعني أنا حاولي أستاذ توفيق حكيم طبعا من الصعب إن أنا أقول رأيي في توفيق الحكيم كأديب كزواقة للموسيقى أنا ما أقول إن أنا أحب توفيق الحكيم وأعرف أراه أنا ما أقولش ما أقدرش أنتقده فهو مش من حقه أن ينتقد موسيقى لا يعلم معنى البناء فيها يعني مع احترامي له يعني هو مجرد مستمع ظريف ليعرف يسمعه إنه ما مش من حق يقول الكلام ده زي بالزبط ما مش من حق إن أنا أمسك ورق أو ألم وأنشر في صفحة في الجرائد وأقول والله هي قصة الحكيم الفلانية غير متكاملة دراميا وغير متصعدة كشخصيات وغير وغير مش شغلتي ومش من حق إن أنا